سلم الفضل بن عباس والفضل بن عباس ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعباس ابن عبد المطلب عم رسول الله وأسن من وكان له جمله من الولد منهم اثنان يشبهان النبي صلى الله عليه وسلم اولىهما الفضل الفضل كان وسيما قسيما وبه يكن ابوه فالعباس بن عبد المطلب ينادى يا الفضل وقد اردفه النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع من مزدرفة إلى من. ولما مر عليه الصلاة والسلام وهو مردف للفضل خلفا جاءت امرأة تسأله كانت جميلة ومر ركب من النساء فكان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فلوى صلى الله عليه وسلم عنق الفضل وهنا تأتي قضية كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعاهد من حوله فعدم إقرار المنكر جعل النبي عليه السلام يجعل الفضل يلوي عنقه حتى لا يرى ببصره هذه المرأة فيفتن بها وتفتن به وفي الوقت نفسه يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا شاب وأنها شابة فلم يقع منه كبير تعنيف للفضل رضي الله عنه وأرضاه وربما لو كان هذا مع حال بعض مع بعضنا أو فلنقل مع بعض أهل زماننا لعنفه تعنيفا عظيما ولا خرجه من الدابة ولا قال فيه ما لا يقبل لكن الحكمة النبوية جعلته صلى الله عليه وسلم يهتدى به في هذا الصنيع فيفقه الناس من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الطرائق المثلأ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومع أن الفضل كان محرما وقتها وكان رضي الله عنه على بعض الروايات غير محرم المقصود أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وليس المقصود يقينا أن تهون المعاصي على الناس لكن إذا وقع أحد منا في المعاصي وكلنا ذو خطأ فإن محاولة نفعه إنما تكون بالتودة والروية وإجمال حسن الظن بالمؤمنين وأن نفرح أن يعصى الله كما لا ينبغي علينا أن لا نشمت بمؤمن وأن ندلهم بالحكمة والموعظة الحسنة إلى ما ينفعهم لكن من عرف منه الفساد العظيم وقاد لواءه وتاجر به فهذا الذي يقال أحيانا لا كرامة له قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب الأرض والسماوات بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا لكن متى قالها موسى بعد أن حلب الدهر أشطريه مع فرعون ولم يرى منه قربا من الله جل وعلا بل لم يرى منه إلا المعاندة ولل...